ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة استدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عزما لَك وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَوَ ۖ إِنَّمَا لَكَ أَن لَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَذْقَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فَوَسْوَسَ لَهُ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ فاكل منها فبدت لهما سوئاتهما وقفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجته باه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو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 قال ربي لما حشبتني اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اشرف ولم يؤمن بايات ربه وَلعَذَابٌ آخِرَةٌ أَشَدُّ وَأَبَقَر فَأَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ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 ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا من زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى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 قَالُوا لَقَدْ كَذَّبْتَ وَنَحْنُ عَنْكَ مُعْرِضُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا